فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما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 كَاتِ الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً وَجِئَ أَيُّهُمَا إِذِنْ وَجِئَ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 ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حلٌ